خذفها اللي جات بك يريش العنة عدل ايام الدهار كلبوها يسقي على عيني مساء يوم الاثنين في ساعة البثانية وقتوها طلت في تاريخ واحد وعشرين طلت فتاة التوال هل هلقوها طلت واحد وعشرين طلت فتاة امتوها الهلقوها ضحوا يبون الحج في عمل الفين وفي زحمة افواج الحجيج في قدوها فالله يحييك الفياغل المحبي يا عين جدتها ويا قلب ابوها فالله يحييك الفياغل المحبي يا عين جدتها ويا قلب ابوها لك في الحشا قصر مثل قصر برلينك واعد له فطره شيدوها وعقد قلبي كلها والشرايين ما تسع لك ولا له شرايين ما تسعى لك ولا وسعاها لا وتجتمع كل البنات المزاين يبطن في عيني وهم ملوها. وأن ما ملها ولن تحمل له يا وادري سنين واحلم بالبض النسما حقا يا سنين واحلم بعض الناس ما حققوها الله جمع في كرب خصمي يا زينت صعب على السادات لو دورا والرب عهرب اكله دل سبوها يافتونا كل شكلهم واسمهم شن وشعرهم وجههم صبقوها لا شك خللوا منابنا نابن من الناس يا ما فيه ناس يخسدوها تارا كيصر تقرب من الرمش للعين واغرامي دلعوها دارك صرت اقرب من اللي مشينا العين واف ما بين اللي